Mål jeg fyrer dig, jeg er يكتب الخبر والنيل يكتب كل ذا جميل ولا أخفى عليك ذي تميل ويغني لك العصفور من يوم فرافي يا زهور أنا تعبان مني شوفك والخضار والنيل يكتب كل ذا جميل ولا خان عليك فيتميل ويغني لخل العطور من يوم فراغي يا زهور أنا تعبان غني وشوق اخذ ديك ذهور الريت وعيونيك عيون الصيف انا ان قلت فيك قطيف زير وطيف جمال التور من يوم فراجك يا زهور انا شعبا مميل في انتشا طجارة النيل من عرقى الشباب في الجيل شغلتني النهار والليل اه لو ترحم المسحور من يوم فراجيت يا زهور انا تعبا مضمير وشعور من تشاطي جارس النيل من عرق الشباب في الجيل شغلتني النهار والليل الله لو ترحم الماسعور منهم فراجك يا جهور انا شعبا مضمير وشعور